Book 2 2ยี่สิบอ็ดการสนทนาสองผู้พูดผู้พูดผู้พูดผู้พูดผู้พู2ผุ้พดผู้พูดผ มาจากบาเซลค่ะฉันมาจากบาเซลบาเซลอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์บนสวิสรบสวิสร์ดิฉันขอแนะนำให้คุณรู้จักกับคุณมิวเลอร์ได้ไหมคะ اسمحوا لي أن أقدم لكم السيد ميلر. اسمحوا لي أن ق د م لكم السيد ميلر. ت ا ن غ ش ا هو أجنبي. هو ج ن ب ي <تصفيق> هو يتكلم عدة لغات. هو يتكلم عدة لغات. คุณมาที่นี่ครั้งแรกใช่ไหมคะ ه هنا ัลฮัดรัตุค่ะฮาล่อวลิมรรหัลฮัดรัตุค่ะาวลมรรไม่ใช่ดิฉันเคยมาที่นี่เมื่อปีที่แล้วคะ่ะลาคัดคุณต في ا ل ฟิล عام ลมาดีลาคัดคุนตูฮูนฟิล عام ลม ا ดี แค่หนึ่งสัปดาห์เท่านั้นค่ะ ولكن لمدة أسبوع واحد ف ق ค ولكن ل م د ัป س ب و ع واحد فقط คุณชอบที่นี่ไหมคะฉนที่นี่ฉันส ع ุกกัดีคนที่นี่ใจดีดิฉันชอบมากค่ะ جدًا الناس هنا لطفاء. جدا الناس هنا لطفاء. و د ي ش ا ن ك ُ ب ت ح د ك وتعجبني المناظر الطبيعية أيضاً. وتعجبني المناظر الطبيعية أ ي ض ا ك ن ت م ع َ ا ك ما هو عملك؟ ما هو عملك؟ د ي ش ا ن ب ِ ن َ ك ب ل َ أنا م ت ر ج م أنا م ت ر ج م د ي ش ا ن ب ل ن س أنا أ ت ر ج م ا ل ك ت ب أنا أ ت ر ج م ا ل ك ت ب ك ُ ن م ا ت ي ن ي ك ن د ي و ش ي م ي ك ا هل ح ض ر ت ك ه ن ا ل و ح د ك هل حضرتك هنا لوحدك؟ لا، زوجتي زوجي هنا أ ي ض ا لا زوجتي زوجي هنا أيضاً. و ا نحن ن ت ن زوجتي وزوجي. لا، ز ي ز و هنا ا و ه ن ا ك طفلاي الاثنين. وهناك أطفالي ا ل ا ث ن ا ن